هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ونواصل إن شاء الله تعالى القراءة والتدارس من الآية الثانية والستين من سورة البقرة ويتفضل الأخ الشيخ أبي عبيدة حفظه الله تعالى ليقرأ على سمعين آيات من الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند لا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا من ساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم قوتهم وذكر ما فيه لعلكم تتكون ثم تولّيتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل من الخاسرين.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 سير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون جزاكم الله خير نفعل الله بك طيب الله, الله ونفعل آمين نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اكتراه الجزء المقرر قال المصنف قال المصنف قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فله أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا تعالى إن الذين آمنوا قال فيهم خمسة أقوى أحدها أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس وترى انهم الذين امنوا بموسى عليه الصلاه والسلام وعملوا بشريعته الى ان جاء عيسى فامنوا به صلى الله عليه وسلم وعملوا بشريعته الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاولئك اجرهم مرتين امنوا بنبيهم الاول الذي ارسل فيهم ثم امنوا وادركوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله قول السدي وان اشيخي والثالث انهم المنافقون قاله سفيان الثوري والرامع أنهم الذين كانوا يطلبون الإسلام قس ابن ساعدة وبحيرة وورق ابن نوفل وسلمان بعض أولا آمنوا ثبت لهم الإيمان والخامس أنهم المؤمنون من هذه الأمة نعم قد مال بعضهم إلى أن تعم كل من آمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وعمل الصالح يستحق هذا الثواب قوله تعالى والذين هادوا قال الزجاج أصل هادو في اللغة تابو يعني من قول اليهود إنا هدنا إليك كما قال ابن مسعود ورويان ابن مسعود أن اليهود سموا بذلك لقول موسى هدنا إليك معناه صاروا هادو يعني صاروا يهودا قالوا مأخوذا من قول ان هدنا إليك يعني تبنا هذا قرويان ابن مسعود رضي الله عنه والنصارى لقول عيسى من أنصار إلى الله، وقيل سم النصارى لقرية نزلها المسيح اسمها أناصرة، وقيل لتناصرهم واضح، وقيل لتناصريهم. وقد جاء بالمسعود رضي الله عنه في تفسير ابن حاتم أن قال سم نصارى لقول عيسى لهم كونوا أو قول الله تعالى لهم كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله، وقال عيسى من أنصار إلى الله. هذا أحد الوجوه التسمية. قال قالوا الصابئين. قال الزجاج. معنى الصابئين الخارجون من دين إلى دين. وقالوا صبأ فلان إذا خرج من دينه. ولذلك كانت العرب من هنا تقول للصحابة لما أسلموا تقول لهم صابأ أو صبأوا. واضح. لماذا أي تاركوا ديننا؟ خرجوا من ديننا. مم وفي الصابعين قال سبعة أقوال أحدها أنه صنف من النصارى ألين قولا منهم هم السائحون المحلقة أوساط رؤوس روي عن ابن عباس والثاني أنهم قول بين النصارى والمجوس توسطوا يعني ليس لهم دين قالوا مجايد والثالث أنهم قول بين اليهود والنصارى قالوا سعيد بن جبير يعني توسطوا بين اليهود والنصارى يمكن الجمع بين القول الأول الثاني أنه متوسط بين اليهود والنصار والمجوس يعني الثاني والثالث يمكن جمع بينهم والرابع قول من كالمجوس قالوا الحسن والحكم والخامس أنه فرقة من آل الكتاب يقرؤون الزبور قال أبو العالية هذا ينتسبوا لليهود لكن يقرؤون الزبور الزبور شريعة مواعظ يعني وإلا داود عليه السلام كان يحكم بالتوراة. والسادس قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكه ويقرؤون الزبور قالوا قدد والسابع قوم يقولون لا اله الا الله فقط وليس لهم عمل ولا كتاب نبي يعني هؤلاء يؤمنون بالنبوة قال ابن زيد حقيقه الصابئه يعني الصابئه هم ليس لهم دين واضح الصابئه ليس لهم دين واضح هذا في المشهور كلام السلف ان ليس لهم دين والذين ليس لهم دين من هؤلاء الصابئة اخواني منو عبدت كواكب وهم الذين بؤذ الذين نبي الله إبراهيم عليه السلام الإنكار عليهم قوم إبراهيم كانوا صابئه يعبدون الكواكب والنجوم ويضعون لها أوثانا على على صورها وهياكلها هذا صابئة وهناك صابئة قوم كانوا ينكرون النبوات واضح وهل أشار لهم ابن زي يعني يقولون الله أعظم من أن يرسل رسولا لو شاء ربنا لان لكلمنا مباشرة يعني ينكرون النبوات واضح إيه فدي أسطو دين إنكار نبوة إرسال الرسول وهناك صابئة بعضهم يقول صابئة حنفاء هم الذين تبروا من كل الأديان واضح حنفاء يعني تركوا كل الأديان والتزموا دين الإسلام دخلوا في دين الإسلام واضح وهؤلاء قالوا الذين جاء في ذكرهم هنا من آمن منهم بالله ولهم الآخر طبعا هنا حقيقة نعم ابن في تفسير عبد الرزاق وجع المجاهد قال فرقت بين اليهود النصارى المجوس ليس لهم دين يعني دين ينتسبون إليه كانوا مخرجوا من كل الأديان فمن هؤلاء من خرج من كل الأديان وكان ودخل في الإسلام يعني تبرأ من كل الأديان إذا دخل في الإسلام صار مسلما هنا قولوا تعالى من آمن بالله نعم فلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً قال ابن عباس أقام الفرائض يعني الإيمان بالله اليوم الآخر هذا في كل الأديان أو في كل الشرائع عفوًا هذا في كل الشرائع آمنا بالله اليوم الآخر في كل شرائع الأنبياء عليهم السلام جاء الرسل وهم أصل الدين المتفق عليه أن كل الأنبياء جاؤوا بالإيمان بالله اليوم الآخر وأما عمل صالحاً أقام الفرائض فالشريع فيها تنوع من جد إقامة الفرائض وصفة العمل فهذه فيها تنوع لكل جعلنا منكم شرعة تنوى منها هنا ربنا قال وعمل صالحا عمل صالحا على الشريعة من شرع الأنبياء فإذا كان على شريعة موسى أو شريعة عيسى عليه من والسلام شريعة موسى هي التوراة وشريعة عيسى هي الإنجيل وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي وناسه مهيم على الكتب السابقة فمن أدرك هذه الشرع الثلاث أي المنزلة فآمنا بالله اليوم الآخر يعني لم يكن مشركا ومقر بالبعث وعمل بهذه الشرائع يعني المنزلة فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون أما من أشرك بالله نقض أصل الدين أو كفر باليوم الآخر أو أنه عمل بشرائع مبدلة عمل بشرائع مبدلة مثل التحريف الحاصل عند اليهود والتعريف الحاصل عند النصارى في يعني في الحلال والحرام والفراد والحدود التبديل بمعنى أنهم ساغوه ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هذا التبديل المكفر قولا واحدا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من كتب كتابه بيدي وزعم أنه من عند الله فهو كافر فكل من كان على شريعة مبدلة وحرفة في حدودها وفرائضها وحلالها وحرامها ويدين بها فهذا كفر. اذا الصورة الأولى التي تكلم عنها القرآن منطوقها من آمن بالله حقق التوحيد لم يشرك. واليوم الآخر كان مؤمنا بالبعث حشر الأجساد ونشرها وبعثها من بعد موتها وتفاصيل ذلك. وعمل صالحا اي بالشرائع المنزله فلو كان مثلا ادرك شريعه موسى عمل صالحا على شريعه موسى عليه الصلاه والسلام او عمل صالحا على شريعه عيسى الانجيل عليه الصلاه والسلام او عمل صالحا على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم المهم العمل الصالح يكون على شريعه ايه نعم لانه في ناس عملت صالحات لكن ليس على شريعه شريعه مبدله معرفه يحسبها صالحات وليست صالحات يظنونها صالحات وليست صالحات وإذاك ربنا قالوا يحسبون أنهم وذي نزلت في الكتاب ويحسبون أنهم يحسنون صنع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع فأولئي عملوا بصالحات لكن على غير شريعة منزل فقدوا إما أصل الدين نقضوا أو عملوا بشرع مبدل لما يشرع الله ورهبانية بتدعوها ما كتبنا عليه فكل من عمل بشريعه مبدلة محرفه هي كفر فذا كفر أو أنه آمن بالله فلم يشرك بالله في توحيده وأمن بالبعث فلم يكفر بالبعث وعمل بشريعة منسوخة مع وجود الناسخ لاحقا عمل بشريعة منسوخة عمل صالحا لكن وفق شريعة منسوخة إما شريعة عيسى وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام مع إدراكه وعلمه بالناسخ فمن عمل بشريعه موسى عليه الصلاه والسلام المنسوخه وترك الإنجيل الناسخ فهذا كفر ومن عمل بشريعه عيسى عليه الصلاه والسلام المنسوخه وترك القرآن شريعه القرآن الناسخه فهو كفر فالعمل بالمنسوخ من جنس الشريعة مع وجود الناسخ كفر واضح واحد يقول ان تمسك ذلك في اثر على ابن مسعود وجود عند الطبري أتمسك بشريعة موسى المنسوخة مع وجود الناسخ من الإنجيل يكفر يتمسك بشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مع وجود القرآن شريعة القرآن فهو كفر وذلك في الحديث قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعك في رواية فتبعتموه وتركتموني ضللتم ضلالا بعيدا هذا المعنى صحيح اذا نقطه اذا في شرع القرآن ومن يكفر بي من الاحزاب فالنار موعده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع ب احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار يعني تخيل واحد موحد بالله لا يشرك بالله يقرر الربوبيه والالوهيه والاسماء كما جاءت به المرسل ويقرر اليوم البعث الأجساد كما جاء به المرسل وضع عليه الصلاة والسلام ثم جاء يعمل الصالحات صلاة وصيام وحج وزكاة وحلال وحرام وفرائض حدود متمسك بشريعة منزلة لكنها منسوخ وقد علم الناسخ هذا كفر لأنه يجب عليه أن يدعى المنسوخ ويدخل في الناسخ يلتزم الناسخ إذا كربنا قال سبحانه وتعالى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نعم آه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي قال ورحمتي قبل ذات جيبوا الآية من الأول أحسن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي الشرك يكون موحد الذين يتقون ويؤتون الزكاة هذا التوحيد والذين هم بآيات يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مرهم بالمعروف هذا التوحيد أن يمصدق بما عندهم وينهاهم عن المنكر هذا الشرك الشرع الآن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه هذا مقام نبوة في الله في التوقير واتبعوا النور الذي أنزل معه أو يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحترام كما قال هرقل هرقل قال لو كنت عند عنده مسحت عن قدمه شوف التوقير قل لو أنا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمسح قدمه أمسح قدمه يعني تبرك به لو كنت يعني جيت أجلس عن قدمي، طيب ما حاله ورقة الكافر؟ وذاك عند ابن حبان كتب أنا مسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا زال على نصرانية. قال كذب عدو الله لا زال على مصريانية لو لم يترك دينه، فلو إنه إنسان آمن بهذا كلي ثم لم يتبع شريعة النبي، طبعا لازم نفرق اتباع جنس الشريعة بقبولها والدخول فيها. وبين قبولها والدخول فيها وترك أفرادها في فرق بين الأمرين نحن نتكلم الأمر في أصل الدخول أصل الدخول في شدة أن محمد رسول الله أنك تقر بالشريعة أنها ملزمة واجبة الاتباع هذه نقطة مهمة يعني واحد يقول في مقام الشريعة خلاص فهمنا باب التوحيد باب التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحبه وأن يعززه ويوقره ولا يشتمه لا يحقره صلى الله عليه وسلم أي هذا كل حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما من جهة الشريعة لو أقر بهذا كله قالنا أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا أمامه محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى الله عليه وسلم وقر بأنه أفضل خلق على الإطلاق نبينا فملعنة الشقاق وأقر بهذا كله طيب هذه شريعة القرآن قال لا أشياء قرآن حق لكن ليس بملزم لي هو الإشكال بيننا وبين النوع اللي مسكه بن وبين وتركوا الناسخ ما هو في إلزام الشريعة هذه الشريعة ملذنة لمن تمسك بالناسخ أم لا لو قال غير ملزم لي كفر ولو أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك صيف من اليهود أتباعه مسلم أصبهاني أتكلم عليهم حتى الإمام الشافعي في الأم أشار لهم صيف من اليهود وجدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم يقرون انه نبي للعرب يعني شريعته ليست ملزمة للعالمين فماذا النقطة جيدة قل لك هو نبي ولو شريعة لكنها ملزمة للعرب لبني إسماعيل أما بنوا إسحاق والعالمين غيرهم يعني فليست بمُلزمة بمُلزمة اللهم أنت تلزمك شريعتك أنت كعربي أو من بني إسماعيل ولذلك تعرفون في القصر بالجنة مرأة تنين بن أوس الداري سامحوني اليوم أنا مريض شوي ولذلك استحضارية الله المستعان الله عليه وآله قال قال ماذا فعل نبي الأميين وحتى بمصياد قال أتشهد اني نبي قال أنت نبي الأمي نبي الاميين نبي العرب شريعتك لا للعرب هذا مرادهم هذا الصيف من اليهود ووجد اتباع أبي عيسى إلى اليوم موجودين صنف منهم يؤمنون بأن محمد نبي وقر لا يسب لا يشتم لا يستهز به وصادق فيما يبلغ القرآن حق وعيه الله إليه لكن شريعة الحلال والحرام لا تلزم إلا بني إسماعيل إلا العرب لا تلزم غيره. هذا كفر لذلك بعد تلك الآيات فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الإمام الشابع في كتاب الأم يقول أن هذا النوع من اليهود أو من أهل الكتاب الذين يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكنه للعرب وشريعته خاصة ليست بعامة يقول عند النطق بالشهادة وإذا أراد يدخل في الإسلام أوقفه يعني يزيد جملة يعني فيقول أنني أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسالته للناس كف يوقفه قلما مشى في أوقفه حتى يقول هذه الجملة قال لا يكون مستكلا الإيمان يعني يصح منه الإيمان حتى يكمل هذه الجملة ما يجي يقول أشهد أن محمد النبي لو شريع صلى الله عليه وسلم لا لا بد يقول نبي رسول للعالمين هو مجرد يقول رسول في عالمية الرسالة شد بها ولذلك الرجلان لما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو نشد أنك نبي قال ما يمنعكم من أن تتبيعني نحن قالوا نبي وهي ما بعض الحفاظ قال نشد أنك رسول لما أحمد يقول لا الرواية الصحيحة كما في كتاب إحكام الملل للخلال قل الرواية الصحيحة أنم قالوا نشهد أنك نبي قال لو قالوا أنك رسول لنزمهم اتباعه ان الرسول معناه مرسل لي ولفلان ولي يعني للناس كافة فهذه عالمية الرسالة هم يأبونهم يريدوا يجعلها رسالة خاصة وهذا كفر لا شك إذن لابد نفرق في هذا المقام الآن الذين تركوا أديانهم أو المائلين عن الأديان أو الخارجين من الأديان أو الخارجين من الشرائع لهم أحكام إما تكون هذه الأديان وضعها كفر بنفسها كل كاليهودية والنصرانية وتقدم معنا وما عليه الصابق المشركون نحو ذلك والمجوس والأديان هذه خمسة التي هي بوحي الشيطان طبعا وقع ذلك بقدر الله تبارك وتعالى لكنها بوحي الشيطان قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين في صورة الحج والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء, شيء هناك قال قتادة هي ست أديان واحد للرحمن وخمسة للشيطان الذي للرحمن الإسلام شرعه الله ورضيه الله ودعا الله الى الله الناس وأرسل به المرسلين دعاة ومبشرين ومنذرين وهذا أصل إن الدين عند الله الإسلام الأدين الأخرى كفرية وضح كفري الخارج منها يغرج الأصل بكلمة التوحيد والرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يهودي صابت نصراني مجوسي مشرك أصلي يعني كل هؤلاء خروجهم من حيث الأصل بالشهادة وضح فخروجه بالشهادة وبراءه من دينه وفرقت الله قال ربنا فإن تابوا أي بترك الشرك سراب بن عباس قال تركوا الشرك تركوا عبادة العزة وأقاموا الصلاة هذا العمل الصالح للشريعة وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إخوانكم في الدين هذا خلاص مسلم معنا هذا الأصل إذا هذا المفارق الأديان الكفرية في المفارق للشرائع المنسوخة. يعني وليس على دين كفري يعني في الإمام بالله والتوحيد كذا على ما جاء به المرسلون لم يعرف لم يقل عسى بن الله أو عزير بن الله ولم يعبد وزنا ولم يتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لا على التوحيد يعبد الله وحده هو مؤمن بالبعث لم يكفر لم يكفر بالجنة والنار أو نحو ذلك أو بعث الأجساد كما حصل من جماعة من اليهود النصارى لا على ما أخبر ربنا من بعث الاجساد ومن حشرها ومن ذكر الجنة والنار يعني على ما جاء به المرسل وهو الشريعة غير مبدلة فلم يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا ولا رفض ما أنزل الله ولا صاغ كذبا قال من عند الله لا ماسك شريعة من سخة ممكن تكون ضاع عنده بعض هندسه لكن باقي متمسك بما بقي معه من الشريعه شريعه منزله منسوخه منسوخه وقد علم الناسخ فبلغه خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جالس يصوم عاتي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر به في كل الكتب وجاء الرسل عليهم الصلاه عليه والسلام مبشرين ومنذرين بالتوحيد ومبشرين بنبوته ومنذرين عن مخالفته ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم فبقي علمه عليه هذا كفر طيب لو قال نعم أنا على شريعة منسوخة لو قال مثل أنا على شريعة لكن لا يلزمني محمد شريعته حق صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي الله وشريعته حق لكن هل العرب كافر أيضا لابد يترك شريعته ويدخل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقطة يا إخواني لماذا أنا أقولها لك أن هذا مقام تأصيل مهم جدا لنستفهم هذا الأمر لأن اليوم لما نناقش في مسألة المسألة الأديان الوضعية الموجودة اليوم نحن نتكلم عن هذه أديان يهودية والنصرانية هذه أديان يزعم أهلها أنها نزلت من السماء. هناك أديان صاغها الناس ويقر الناس بأنها من عند الناس لن وضعها مفكرهم. مثلا واحد مثل ماركس صاغ الاشتراكية مثلا الشيوعية والاشتراكية. صاغ ماركس كارل ماركس. الفيلسوف المعروف في تطوير بعد ذلك لكن هو أبو هذا الباب الراسماليه الرأس مالية آدم سميث الديمقراطية ماذا ديمقراط. فكرة ديمقراطية فكرة وثنية تطورت عبر أجيال لكن هي فكرة بالنهاية صاغها فيلسوف بل كل هذه الأفكار التي نعاني حرها وشرها إلى يومنا هذا وهي في العالم ونسمعها في كل وسائل الإعلام هذه وضحها الفلاسفة أفكار فلسفية سواء القدامة، الملاحد الأوائل ولا الفلاسفة بعد عصر ما يسمى في أوروبا عصر التنوير فظهرت الليبرالية والعلمانية إلى النصر إلى النسوية وغيرها من الأفكار الحدثة فهؤلاء الفلاسفة لهم نيتشا وجون روسو وكثير ديكارت فلاسفة وضعوا أفكار أفكار في تحليل الوجود في تفسير الوجود في تفسير العالم في تفسير القضايا السياسية الثقافية الاجتماعية هيمنة الدولة علاقة الدولة بالناس وهذا كلها وضعت فيها نظريات في الحكم أساس هذه النظريات قائمة على أن الإنسان هو مصدر المعرفة يعني لا توجد معرفة تؤخذ من الدين القيم لا تؤخذ من الدين القيم الأخلاق الأحكام حلال الحرام العسن القبيح ليس مرجعها ديني مرجعية الوحي ملغية عند الفلاسفة جميعهم ولذلك مرة وهذه ذكرها بعض الفلاسفة منهم قال ليس مهمة الفيلسوف أن يجد الحل للإشكال ولكن مهمة الفيلسوف أن يطرح الإشكال شوف يعني الفيلسوف هو مش مهمة أن يجد لب حلول ولكن مهمته يستشكل بالمشاكل ولذلك مرة واحد تسأل للكيندي هذا فيلسوف آخر سأله قال له لماذا الفلاسفة يغمضون في الكلام ممكن عبارة سهلة لماذا يغمضون ويغيرون بالكلام الغريب والألفاظ فقال حتى يفزئوا الإشكالات في الناس يحبوا الإشكالات الفلاسفة لذلكم عندهم الدين مشكلة الدين نظرة لكل الأفكار التي سميتها وهذه النظرة تسربت للعوام لبعض العوام يعني أو كثير من العوام وكثير من الناس ينظر لأحكام الشرعية ليست أحكام خطاب من الله جاء ها للتعبد ننظر موحد ينظر لخطاب الله له اسعل ولا تفعل على أنه تحقيق للغاية أنت لماذا خلت تمتثل أمر الله وما خلقت جن وانس الا ليعبدون في عند ابن طالب لآمرهم وانهاهم فأنت جاء اصلا ما وجدت الا لتخاطب الامر والنهي تعبدي فلما يصير الانسان يرى امر الله ونهي الله جزء مشكله تحتاج الى حل ونوع من المعضله التي تتصادم مع رغباته الواقعيه ومع تفكيراته وتخطيطاته المستقبليه هنا يبدا الالحاد والزهد في الدين صار هذه الإشكالية عميقة جدا الغرب عانى منها لماذا؟ لأن الغرب صاغوا كذبا وكانت الكنيسة مسكة كل شيء لذلك فعلا كانت الدين النصراني أزمة عند الغرب بوضعه المحرف كان أزمة إشكالية فوجدوا الحل في إلغاء مرجعية الدين طبعا الإلغاء هذا ليس الإلغاء الكلي ولكن تأخيره وأن يطوع الدين لما لهم من رغبات ومشاتوا الأمور مع الثورة الفرنسية وأوروبا على ما ترى اليوم وجنت من هذا الذي فعلته شوكا دمروا الأسر دمروا الوصلات دمروا الأخلاق دمروا القيم الآن أوروبا عايشة حياة الفردانية واحد ما عنده علاقة بشخص البهيمية بل أشد من البهيمية بسبب ماذا؟ سبب تأخيره، سبب أنه أي دين لا لا المعرفة من الدين. نفس المشروع الحضاري هذا المزعوم بين قوسين غلف بما له من ثورة صناعية بهرت كثير من الناس. يعني مثل واحد غطى عيوبه بقطعة قماش أو قطعة حرير. ثورة صناعية والتقنيات التكنولوجية وما بعد ذلك للذكاء الاصطناعي الذي دخلنا اليوم ثورة يقولون هذه الأحوال كلها هي قطعة الحرير التي تغطي عورة أوروبا أو الحضارة الغربية ولازال الناس ينخدعون يقولون ناس متطورة أنصارها هذه ناس في في, في بيننا وبينهم ثلاث سنه ضوئية ويقول كل واحد. واحد يقول كوكب اليابان كوكب كذا كوكب يعني كانوا كوكب آخر كذا يقولون يعني معانا في بيننا سيفستنا خلاص هذا الانبيار جاءوا عندنا الناس نفس النظرة طبعا تربوا على عين الغرب صاروا يريدون أن يقنعوننا بنفس النظرة أوروبا للدين يعني دينكم مشكلة وهذا فعلا اقتنع به عموم من يحكمون اقتنعين بهذه الإشكالية أن الدين مشكلة مشكلة مشكلة أنا أريد أفعل أشياء حلال وحرم نفتح سياحة هل يجون الغرب حلال حرام البيكيني ما البيكيني الشواطئ كذا طيب جماعة أبو نياح والأخير نريد دخل بالدولارات هو في أبواب أخرى للخير لكن رغبات هؤلاء لا تتطوع إلا بهذا الباب فالقصة صار نغرد المشكلة فهذا تطلب الغرب الكافر أن هو يجد لك الحلول خاصة بعد 2003 أو 2001 ما هي الحلول؟ هو تطويع الدين للرغبات يا جماعة عندنا مشكلة في بعض الأحكام قال نقرأ قراءة تحريفية نفس الأمر يجار على النصرانية مع تحريفها يعني عندنا مشكلة أمام آيات الأولاء الوراء عندنا مشكلة أمام آيات الزيادة أمام آيات تكثر بعق عدوة الكافرين آيات حاكمية الله عز وجل في كل شيء وغيرها من الأبواب نقرأ قراءة تحريفية نقول هذا يرضي كذا وهذه مسألة من التراث وهذه مسألة فيها خلاف وهذا فيها فوقها قالوا في علماء قالوا في نظرة مقاصدية وفي نظرة الشهادية وهذا لم يفعل من طاقفة واحدة بالمناسبة وليس فيه تنصيق بل هذا فعل من طوائف مختلفة ممكن بعض بين بعضهم ردود وردود كثيرة لكن الغدف والغاية هو تطويع الدين أو تحريف الإسلام وأحكامه الثابتة الراسخة وإجماعات أهل العلم وما مضى عليه الأسلف إلى أن يكون قراءة الدين قراءة حدثية معاصر لذلك أنت اليوم لما جاءت الواحد علماني ولا حداثي ولا ليبرالي ولا قانع فكرة ديمقراطية ومفهوم الدولة الوطنية وهذه الأشياء لما جاءت إلي هذا دين جديد جماعي. لا تتعامل معه على أنه إنسان معاص شهوان فرق بين المعصية التي تكون بعدك رضا الإنسان بالإسلام دينا بالله ربا اولا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما ثم بعد ذلك يقع في معاصي شرواني هذا يقال هو عاصي صلى الله عليه وسلم علينا وعليه لكن واحد عنده الدين غير ملزم ليس مرجعيه في تلقي الأحكام ولا المعارف ولا الدين هو الأصل في سياسة الرموز في الصعيد الإعلامي الصعيد الاقتصادي الصعيد الثقافي الصعيد الاجتماعي الأصعيد التي تقسم اليوم في زمان هي عمورية المناحي الحيات عند الدين لا ليسها دين صلي في المسجد شعائر تمارس رمضان صوم الحج إذهب زكي صوم وانتهى الموضوع وهو أصلا علاقة شخصية هذا الذي يقول هذا الكلام أكفر من الذي تمسك بالشريعة المنسوخة وتمسك بالشريعة هذا, هذا يعني يتدين بالدين في نفسه لكنه كفر لأنه لم يدع المنسوخ الذي أنزله الله إلى الناسخ الذي أنزله الله أكفر من هذا الذي يتمسك بوضع كفري وضعه له فيلسوف ولا يرى إلزامية الدين ولا حكيمية الشريعة عليه لذلك أنت لما تتكلم تقول قال ابن عباس رضي الله عنه قول الحق الذي يساء تنزيله كفر دون كفر هذا ترى أكبر خدمة للطوائج وأكبر خدمة للعلمانيين وأكبر خدمة للبرانيين وأكبر خدمة لو أنك تنزل على هذه الأشياء لأن هذه أديان مثل ما تاتي للنصراني وتقول كفر دون كفر هل يصلح في النصراني يقول كفر دون كفر في أصحى الذي نشأت به ككفر دين كفر او نأتي لدين كفر كاليهود يقولوا كفر دون كفر أوناتي إلى دين كفر مثل الصابي أن كفر دون كفر، أوناتي إلى دين وثني مثل البوذيين والهندوس والهنالك أن كفر دون كفر، يصنع هذا ما يصنع، من قال هذا فلا يعرف الإسلام، نفس الشيء، تأتي الإمبرالية، تأتي العلمانية، تأتي وتقول أنا كفر دون كفر، هذا هذا في الحقيقة لم يعرف حقيقة الإسلام. ولو شخص قال يا كفر أكبر لكن أحكامها الكفرية لو أنك أنت كمسلم تطالب بتحكيمها لا تكفر هذا الحاصل اليوم من غولة المرجع نفس الأمر هذا لم يعرف الإسلام هذا مثل من قال أحكام الشريعة المنسوخة للمحرفة وضع أو أحكام الشريعة المحرفة محرفة يعني الكفرية في تحريفها حلالا وحراما هذه لو طالبت بتحكيمها لا تكفر أنت العلماء يقول لك لو وقيت عليها وما دخلت لو وقيت على المنسوخ الذي أنزله الله وما دخلت في الناس في الذي أنزله الله تكونوا كافرين في أثرات بمسعود لعلكم تنقلونه تكونوا هاركا فما بالك أن تتكلم على تحكيم أشياء كفرية واليوم التوجه العالمي مشتفهم وجماعة صياق واقعكم لا يكون طالب العلم منفصل عن واقعه السياق العالمي في التعامل مع الدين يتوجه إلى أمرين واضح كل من ينظر إلى المراكز البحثية ماذا تفرز خاص مركز لتدعمها لإمارات وغيرها ينظر في المراكز البحثية التي ماذا تفرز في الناس سيعرف أن التوجه قائم على أمرين أولا حرب السلفية بمفهومها التراثي خليكم الممارسة الأشخاص والطوائف والتيارات مفهوم التراثي كتبنا التي نعرفها جماعة كتب السلف وذلك بامور كثيرة منهات دعم الأشعرية دعم الصوفية دعم القبورية دعم المنحرفين دعم من يأمن من, من السلفيين وهو منحرف عن طريق السلف يتسمى فقط كالمداخل أو وغيره دعم هؤلاء أكل أنواع الدعم نباشر غير نباشر وتمكينهم وهذا ملاحظ فهو حرب على تورص السلف لماذا؟ لأن الحقيقة كلها في التأويل ليست في التنزيل هو لو أنه تضمن له شل أن القرآن يقرأ بفهم معاصر يقول لك ما في مشكلة هو يريد أنك تلغي تأويل السلف لأنك أنت بماذا تتميز هو سيقرأ آية مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يروح يأخذ الآية وضح قانون أو يقننها كتقنين لحرية الاعتقاد وهذا موجود في بعض الدول يقول لك الاعتقاد يقول لك أنا صار الشريعة الدليل على أنه في حرية تعقاد في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا يقرأها في الدين أه؟ اعملوا ما شئتم واتيكم هذا آيات ويضحك. قل لك هذا قانون حريت لجقد. فانت تقوله طيب هذا كفر قول كيف كفرنا؟ قلت آيات. قلوا لكن هذه فمن شاف اليوم وشاف الكفر هذه مرض به القدر كما قال ابن عباس لا يكره في الدين أبو عبيد انقلل الإجماع لأن المرضي من أهل الكتاب لا تكريهم على الدخول كذا كذا. لك جمعي أبو عبيد و... وابن عباس إذا السلف ما يمسك لي السلف هذا حرب. أزل كتبهم عنا هكذا ينظرون. فهم يعرفوا أين المشكلة المشكلة في التأويل وليس في التنزيل تنزيل هو القرآن ذو حمال وجوب لكن ربنا تبارك وتعالى كما صانه من أن تحرف حروفه صانه من أن تحرف تأويلاته وهذا هو مقام فهم السلف وذلك الجماعة يقول قول الصحابي ليس حجة وعند يقول قول السلف ليس حجة هذا كله خدمة للسياق العلماني أنا لا اقول هم المنيون ولا يتقصدون لكن خدمة أنت لما تسقط الآن فهم الصحابة للقرآن والسلم أنت تفتح مجال الفكر ويقولك لا أنا أقول بشروط إيش هي الشروط أبو شروط أنت؟ بعد ما تسقط فهم السلف ما الذي الشروط التي ستبقى ما ظل شيء ما ظلت شروط. ما بقيت شروط؟ مهما وضعت من الشروط فهي ما دام السلف غير موجودين أنت مثل واحد جئت للجهاز المناعي في الجسم وضربته السلف هم الصمام الأمان من دخول البدعة ومن دخول الزيف ومن دخول التحريف في الدين ولذلك الغرب ثيم هذا الجيد السياق الثاني الذي يتوجه إليه هو إغراق هذه المجتمعات في الشهوانية العقبية في شهوانية منفصلة عن العقبية دعيها الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى عدم وجود رفق الصالحة تقصير في الطعات هذه تقع لي أفذاذ وأفراد عموم المسلمين لكن الشهوانية العقدية ما هي هي أنك تمارس المعاصي بعقيدة اسمقها عقيدة تكف تمارس بعض المعاصي والمظاهر مع العصيان وتقول أنا حر أفعل ما أشاء هذه حرية دي. هذا يقول مثلا الذي الآن دول أوروبية تدعم خاصة ألمانيا في الشهر أربعة كما نشروا في الجرائد الإخوة الموجودين في ألمانيا الصلاة يعسىهم سيصير كل من أخذ جنسية كل من أخذ جنسية مطالب بالإقرار بثلاثة أشياء من علمانية الدولة وحقوق المرأة ومنها حق القوم لوط ومنها حق اليهود في فلسطين على الكفر هذه ضد الإسلام هذا في شهر أربعة كل من تجنس جنس جنسية ألمانية سيطالب بأن يقر ويوافق على هذه الشروط ولا ستسحب منه الجنسية. هذا غير قضية تدريس الأولاد والمشاكل اللي ستوجد وهم يدرسوا هذه الأمور لذلك أنت اليوم لما يس... يخرج بعض ال... أنا قلت لكم أعطيت مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتنى في الحل والحرم وسمى الفأر فويسق لماذا الفأر هذا في قبضة اليد لكنه إذا قديما كانوا يسرجون في المصباح إذا مثل المصباح يضرب على أهل النار يضرب على أهل الدار النار يشعل لهم بيتهم يحرق لهم بيتهم كذلك في إيران الارجاع. هي صغيرة حجمها العلمي لكنها تقول مقالات أكبر من عقلها أنت لما تقول من يطالب بتحكيم الكفر لا يكفر هذا واحد أي واحد يسمع هذه الفاتحة ويقول لك طيب أنا لو طالبت بتحكيم قوانين قوم لوط شلوذ وقوانين ال. المرأة والنسوية وقوانين علمية الدولة وقوانين حق اليهود في أرض فلسطين يقول لك أنا ما علي شيء أنا موحد وهذه مثل قفر دون قفر كما قال ابن عباس ومن رجب أنزل الله لا يكفر حتى يشهد كما رفسوا إجمع إسحاق هذه الفتاة الجائزة للزنادق إذاك الأمر ليس سهلا لا تظن أن الأمر يسيرا أنا أحذركم فاهمك ليس هذا الأمر. والتوجه العام والتضييق على مظاهر الدين. هذا التوجه العام القادم يعني الناس يعني في بلدان لما الأمر التفاوت فقط في في مسرع. وإلى كل واحد عنده برنامج يعني في ضبط أمور خاصة المقيمين في أوروبا الآن أمر ليس لن يكون يسير مثل قبل سواء كإقامة كوجود كتجنس كتعامل ككل شيء. لن يكون سهلاً على كل أحد أن والله جالس أمل أن لك صاحب العقيدة ليخاف على نفسه دينه يعني عارض المال وهم الصمعة وهذا قد علم كله ناس مشربة فلما الإنسان يتعلم الآن جاءت ضرورة تعليم الناس العقيدة وحدود الكفر حدود الإيمان حدود الإسلام لازم نستعلم تعرف هذا أنت ما أخذت أحب بعد ذاك تورط وأنت تشوف في جيل قد يموت الإنسان اليوم يترك أبناءه أو في أوروبا ولد يكبر يرويش ما فاته ولا أولده ذلك فئران يرفيعون يقول لك طيب ما في مشكلة أروح ولو قالوا له هذا حرام ولا يجوز لك حيترخص يقول لك طيب والله مضطر حرام أنا مضطر مضطر للحرام إذا ما فعلت سيفرعونه ويفعلون ويفعلون ويفعلونه ويفعلونه ويفعلون. وهذه الإشكالية الخطيرة فيه في أي طرح إرجاء بغيط لذلك نحن نقول أنه هذه الأديان الوضعية مشتركة كلها في عدم إلزامية الشريعة الإسلامية وهذا لذلك تشترك فيه بكل الكتب المعاصرة التي تحكم رقاب الناس أنها لا ترى الشريعة ملزمة وهذا كفر الله تعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين الذين لا يعلمون تعالى نكتفي بهذا القدر لنخرجنا شوية الموضوع لكن إن شاء الله في الخير بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت صغفرك وجوب عليك. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله وغيرا